ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيم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 احلم الله عني حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمس ساعات بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهد على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بديت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتلكير والحزن ليس الغريب غريب الشام واليمني Inn al Wariib Wariib al Lhadi wal Kafni. Inn al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 عَلَى الْفِرَاشِ وَأَيْدِيهِمْ تُقَلِّبُنِي وَقَدْ تَجَمَّعَ حَوْلِي مَنْ يَنُوحُ ومن يبكي علي أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني og deres�ende du hør i mig før det ses afvrorde for atniske og spørde deg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 إن الغريب غريب الأحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان وس وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي راسلا حذقا حرا اديبا اريبا عارفا فطيني فجاءني رجل منهم فجردني من ثيابي واعراني وافردني واودعوني على ال... من طرحاً وصار فوق خرير الماء ينظفني. Jeg kudder mig også bekyrr segue uma mulighed jeg redder inn høndige صار زادي حلوط حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني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 la علي صلاة الله كوا علي ولا سجود لعل الله يرحمني ليس الغريب غريب الغريب غريب والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا det er ikke søjende, for at Allah vil hjælte mig og anvælte mig ثوب عن وجهي لينظر لي واسبل الدمع من عيني اغرقني قني فالقام محترما بالعزم مشتملا وصففل ابن وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن فِي في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أَبُون شَفِيقٌ وَلَا أَخٌ يُؤْنِسُنِي وَظَلَّ لِي صُورَةٌ فِي الْعَيْنِ إِنَّ ظِلَّهُ مِنْ هَوْلِ مَا طَلَعَ مَا قَدْ كَانَ أَدْهَشَنِي مِنْ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مَا أَقُولُ لَهُمْ قَدْ هَالَنِي أَمْرُهُمْ جِدًّا فَأَفْزَعَنِي وَأَقْعَدُونِي وَجَدُّوا فِي سُؤَالِهِمُ ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب لَيْسَ الْغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ إِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبٌ لَحْدٌ وَالكَفَنِ إِنَّ الْغَرِيبَ لَهُ حق لِغُرْبَتِهِ عَلَى المقيمين في الأوطان Fæmnen علي بعfø منke يا أمali فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرف وصار وزري على ظهري واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي, بدلي وحكمته على الأموال والسكني وَصَيَّرْتُ وَلَدِي عَبْدًا لِي يَخْدُمُهُ وَلَدِي وَصَارَ مَالِي لَهُمْ حِلًّا بِلَا ثَمَنٍ فَلَا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وانظر إلى فعلها في الأهل والوطني وانظر إلى, وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا, يا زارع الخير تحصد بعده ثمر يا, يا زارع الش... شر موقوف على الوهدين يا نفس كف عن العصيان واكتسبي في علن جميل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه ما البرق في شام وفي يمن والحمد لله, والحمد لله, والحمد لله, والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير It's not the enemy, the enemy,